بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما بالسماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء كمير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بطير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإذين البطير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما في فرون وما تعلنون والله عليم من ذات ألم يعتكم لبعو الذين شبروا منكم لفذا وبال أمرهم لهم عذاب أليم ذلك بأنه كان ساتيهم مثلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكبروا وتولوا فكبروا وتولوا واستغنى الله والله غني حمين زعم الذين كفروا قُلْ إِنَّ رَبِّي يُمَنِّعُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا بما دُونِهِ آلِهَةً إِنَّهُ لَيُهْلِكَ الْآلِهَةَ منوا بال يورون وال نور الذيذ أنزلنا وله خ بن تعملون خب يوم يدكموم منجمع عذلك يوم التغاب ومن يؤمن بال ويام فحكرنسي آته وي فيه جنا في سين سخ المربجن في تجر من تح أن وخان بين في ذلك الفوز العظيم والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها ودعث المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَثْبُتْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِعِ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَحي السف ودخمح ودغ بروبَّ الله غفول الرحيان إن أموالكم وأولادكم بثنة والله عنده مجرم عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا, وأنفقوا خيرا لأنفتكم ومن ينخش حنسه فأولئك هم المفلحون إن تقلم الله قرما حسنا يباعثه لكم ويغفر لكم والله شكور بسم الله على نور وجهك العزيز الحسيم